إ ن ه يعلم الجهر وما ي خ ف ى ونيسرك ل ي س ر ى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 والآخرة موسوعه ا ل ن ا ب ل ف ا ل أ و ل ى صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى